يقول مصنف رحمه الله تعالى فيها أما نظافة جسم النبي صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته وعرقه ونزاهته صلى الله عليه وسلم عن الأخذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره نعم نزهته عن الأقدار وعورات الجسد عن الأقدار وممكن عوراته فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص خصه الله بأشياء لم توجد في غيره صلى الله عليه وسلم طيب وقد تمها الشرع ب تمها بنظافة شرعية لأن شريعة جاءت بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة هذا حديث قال العلماء ضعيف جدا قال الشوكان هذا موضوع ليس, حديثا عن النبي ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بكل النظافة من دين الإسلام إن الله جميل يحب الجمال والنظافة شيء مهم والدين يأمر به ولكن نتكلم عن هذا كونه حديثا عن النبي بهذه السورة هذا ضعيف يقول أنس رضي الله عنه أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين وكان مقربا منه صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما شممت عنبرا قط العنبر نوع من الطيب يأخذ من حوت العنبر له سمك خاص حوت خاص يأخذون منه هذا الريح ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمر من النبات كذلك، ولكن مشهور يؤخذ من من هذا الحوت، كما أن المسك يؤخذ من الغزال، له نوع من الغزال يؤخذ المسك منه. ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام آنسة رضي الله عنه عن جابل بن سمرة. رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده يقول جابل فوجدت ليده لي بلدا وريحا كأنما أخرجها من جهنة عطار. جابل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وضع يده على خدي. وضع النبي يده على خد جابل قال جابل وجدت يدا باردة ولها ليح قوية جميلة كأنها أخرجت من بايع العطر الجؤنة هي إناء العطر الذي عند بايع العطر قال كأنه كان واضعا يده في جؤنة عطار الجؤنة هي إناء العطر الذي يضع فيه البايع العطر الكثير قال غيره غير جابر مسها بطيب أو لم يمسها يعني إذا وضع النبي شيئا من الطيب أو لم يضع كانت يده لها ريح طيبة يصافح النبي صلى الله عليه وسلم المصافح فيظل يومه يجد ريحها إذا سلم النبي على أحد إذا صافح أحدا وسلم عليه يدا بيد فإن هذا المصافح يجد ريح يد النبي في يده كل النهار فيظل يومه يجد ريحها يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان باليحاس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى وقابل طفلا ووضع يده على رأس هذا الولد على رأس الطفل قال لو وقف الولد بين الأولاد كان له ريح مختلفة إذا شممت الأولاد وجدت هذا الولد مختلفا فيعرف الولد من بين الصبيان بهذا بليحي رأسه. ونوه البخاري في تاريخه الكبير عن جابر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. طيب جاء في ال في لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما من طريق ومشى أحد خلفه في هذا الطريق يعرف أن النبي مر من هنا من ما يجد من ريحه صلى الله عليه وسلم قال المصنف وأما وفور عقله يعني كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء لبه ذكاء لبه اللب هو القلب ذكاء قلبه صلى الله عليه وسلم وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله كل هذا فلا مرية أنه كان صلى الله عليه وسلم أعقل الناس كان النبي أعقل الناس وأذكاهم ومن تأمل تدبيره امر بواطن الخلق بواطن الخلق ممكن الخلق وظواهرهم الخلق يعني الناس من تأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره لأمر الناس لأمر الخلق وبواطنهم وظواهرهم يعني يرتب أمرهم وإذا كان عند زيد مشكلة مستثلة وجدت جواب والحل عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانت مشكلة في الظاهر حلها أيضا وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم للعامة والخاصة هو يسوس يعني يحكم بين الناس العام منهم والخاص مع عجيب شمائله مع عجيب صفات النبي صلى الله عليه وسلم وبديع سياره ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم البديعة فضلا عما أفاده النبي صلى الله عليه وسلم من العلم يعني ما أفاده الناس وما أفاده هو من العلم وما قرره النبي من الشرع دون تعلم من سابق كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرس من قبل لم يدرس على شيخ ولم يقرأ كتابا ولم يتعلم من أحد وهذا دليل على أن هذا الذي عنده وحيد اذ لو كان درس في مدرسة أو درس عند الشيخ فلان أو كذا أو كذا لقالوا هذا علم أخذه من فلان ولكن هذا دليل على أنه وحيد من نظر إلى كل هذا بدون ممارسة تقدمت وبدون مطالعة للكتب مطالعة يعني نظر وقراءة في الكتب لم يمتلي لم يمتلي يعني لم يشك لم يمتلي في رجحان عقله يعني من نظر إلى كل هذا لا يشك في قوة عقل النبي رجحانه يعني ثقله وقوته عقله راجع يعني عقله ثقيل سريع الفهم ثابت راجح صلى الله عليه وسلم وعلى ثقوب فهمه لأول بديها فهمه ثاقب الثاقب هو الذي يدخل في عمق الأشياء تعرف المصمار إذا وضع في الخشب أو في الجدار يسبب ثقبا وهذه الآلة التي يحفلون بها تسمى مثقابا ففهم النبي فهم ثاقب يعني في أي مشكلة هو لا يفهم الظاهر بل هو يفهم ما في عمق هذه المشكلة فله فهم ثاقب صلى الله عليه وسلم لأول بديهة لأول بديهة يعني من أول نظرة لا يحتاج إلى وقت يتفكر في المسألة بل من أول نظرة يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يعلم ما بعد الظاهر ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام في الصلاة كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه وبذلك فسر قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين من صفات النبي الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة استقيموا استعروا ولا ينظر النبي خلفه صلى الله عليه وسلم لا ينظر ولكن يقول تقدم قليلا يا فلان عد قليلا يا فلان وهو لم ينظر والصحابة يعجبون من هذا وهذا من عند الله هذا شيء من عند الله من الله تعالى به عليه فهو كان يقول إني أرى من أمامي إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي فهمنا اليوم مثلا لو, لو وضعت مراه أمام الإمام ونظر فيها هو يرى الذين خلفه هذا متأخر قليلا هذا متقدم هذا ترك مسافة بينه وبين من يجاوره فيقول يا فلان قرب المسافة يا فلان تقدم قليلا تأخر قليلا النبي صلى الله عليه وسلم بدون مجاية بدون شيء كان يفعل هذا فكان يسوي الصفة بدون أن يلتفت وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاص به قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرى في الظلمة كما يرى في الضوء وكان صلى الله عليه وسلم يعد في الثريا أحد عشر نجما أحد عشر نجماً الثريا مجموعة من النجوم مجتمعة. فما؟ فتقول عاشت رضي الله عنه كان يعدها أحد عشر نجماً. وجاءت الأخبار أنه صلع ركانة أشد أهل وقت أشد أهل وقته وكان دعاه إلى الإسلام. جاء في الأخبار أيضاً أن رجلا اسمه ركانة. كان مشهورا بالقوة كان مصارعا كما نقول اليوم جاء ركانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي إلى الإسلام فلم يقبل, لم يقبل في البداية فقال أنا مصارع قوي أنا مصارع مشهور هل تصارعني يا رسول الله فقال النبي أصارعك فقام إليه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعجبون ويقولون أسلم ركانا فجاءت الأخبار أنه صرع لكانه وهو أشد وهو لكانه كان أشد أهل زمانه كان شديدا قويا وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام. قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله في مشيه كأنما الأرض تطوى له وإن لا نجيد أنفسنا وهو غير مقتضي. الحديث ضعيف هذا الحديث ولكن معناه معنى الكلام أن أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في مشيته كأن الأرض تطوى تحت قدمه يعني الأرض تجمع له فهو يمشي مشيا عاديا ونحن نسرع خلفه ولا ندركه كأنه لا ندرك هو يمشيه مشية النبي صلى الله عليه وسلم عادية بالنسبة له ولكننا نجهد أنفسنا للحاق به يعني نمشي مسرعين بجانبه وفي صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك بالصوت ما كان يضحك بالصوت كان يتبسم. أن ضحكه كان تبسما إذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم التفت معا من صفاته صلى الله عليه وسلم أيضا إذا ناداه أحد ما كان النبي ينظر برأسه بل كان يلتفت جميعا يعني يلتفت بجسمه كاملا إذا التفت التفت معا وإذا مشى مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا كان يمشي تقلعا يعني يمشي مندفعا كأنه ينزل من مكان مرتفع انظر إلى حالك إذا صعدت الجبل إذا صعدت أجزة مستفعة أنت تشعر بثقل فهمنا وتشعر أن جسمك يعني يضكل عليك. وانظر إلى حالك عندما تنزل عندما تنزل الجبل تشعر بخفة أو تشعر باندفاع بالاندفاع لماذا؟ أنت لا تسرع ولكن الأجزة ما يلان هو الذي يدفعك أو هو الذي يساعدك إلى التقدم فكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم العادية عندما يمشي على أرض مستوية كأنه منحدر من مكان، يعني فيها فيها اندفاع فيها سرعة، كانما ينحط يعني ينزل من صبب يعني من مكان ملتفع، كأنما ينزل من مكان عالي. أما فصاحه النبي صلى الله عليه وسلم فصاح لسانه وبلاغه قوله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل بلاغة النبي فصاحته كان النبي صلى الله عليه وسلم في المكان العالي من الفصاحة والبلاغة والموضع قال كان من كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل كان النبي في الموضع الذي لا يجهل لا يعرفون لغته ويعرفون سلامة لغته فهو صلى الله عليه وسلم في موضع بليغ هو معروف المكان له مكان لو درجة عالية محفوظة قال والموضع الذي لا يجهل سلامة طبع وبراعة منزع وإجازة مقطع وهكذا ونصاعة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سلس الطبع سلس الطبع يعني لا يحتاج إلى البحث عن الكلمات الجديدة وتأليف الكلمات وترتيب الجمل لا يحتاج صلى الله عليه وسلم هذا بل يتكلم بسلاسة بسلاسة يعني يتكلم بسهولة يتكلم بالكلام ال عنده يخرج سهلا لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى فكر وبرعة منزع هو بارع في أخذ أصل الكلمات وفي وضع الكلمة المناسبة في موضعها منزع الكلمات هو مكان أخذها وإجاز مقطع كلامه صلى الله عليه وسلم كان قصيرا ولكنه كان ماذا؟ الكلام قليل قصير ولكنه بالضبط في الموضوع فله إجاز في كلامه في مقطعه يعني في نهاية كلامه ونصاعة لفظ طيب كان لا يجهل ثلاثة طبع وبراعة منزع وإنجاز مقطع ونصاعة لفظ لفظ ناصع يعني لفظ واضح بين فصيح وجزالة قول قول جزل يعني قول قوي يتكلم بالكلمات القوية وصحة معان معانيه صحيحة وكل تتكلف لا يحتاج إلى تكلف يعني لا يحتاج إلى بحث وتأمل كما قلنا لا يتعب نفسه في هذا فالكلام يأتيه سهلا وأوتي صلى الله عليه وسلم جمال جوامع الكلمة أعطاه الله جوامع الكلمة يعني هو يجمع المعاني الكثيرة في كلمات قليلة اجتمعت له الكلمات وخص صلى الله عليه وسلم ببدائع الحكم كانت له الحكمة في ضرب الأمثال وفي تفهيم المعلومات له صلى الله عليه وسلم الحكم البديعة له الحكم البديعة وعلم ألسنة العرب وكان صلى الله عليه وسلم يعرف اللهجات المختلفة فإذا جاءه قوم كان يكلمهم بلهجتهم والصحابة يتعجبون كيف عرف لهجتهم وهو لم يسافل إليهم ولم يسكن بينهم متى تعلمها هذا أيضا من المعجزات علم صلى الله عليه وسلم ألسنة العالم فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها وكان يحاولها بلغتها وكان يباليها في منزع بلاغتها يباليها يعني ينافسها في بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه حتى إن كثيرا من الصحابة كثيرا كان يسأله اشرح يا رسول الله ما فهمنا لأن النبي تكلم بلغة هؤلاء القوم جاءه ناس مثلا من اليمن جاءه ناس من قبيلة من القبائل فالنبي يكلمهم بلهجتهم والصحابته لا يفهمون كل الكلمات من لهجة هؤلاء القوم ويعجبون كيف عرف النبي لهجتهم وكانوا يسألونه في أكثر من موضع اشرح لنا هذا الكلام يا رسول الله ما معنى ذلك؟ ويباليها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في غير موضع عن شرح كلامه وتفسير قوله ومن تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيره من نظر في ذلك علم ذلك وتحققه إذا نظرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تيقنت بذلك. ذلك وليس كلامه صلى الله عليه وسلم مع كريش ككلامه مع قيال حضر موت وملوك اليمن نحن كنا القيل هو الأمير هو الملك واليمن كانوا يسمون الملك عندهم قيلة كما كصر في فارس وكما قيصر في الروم وكما النجاشي في الحبشة فإن كان قيل مع اليمنيين قال نجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عندما يكلم قريشا ليس كلامه ككلامه مع قيال حضر موت ولا مع ملوك اليمن ولا مع عظماء نجد وهكذا بل يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لكل قبيلة ما استحسنته من الألفاظ يعطي لكل قبيلة الألفاظ الحسنة التي يفضلونها ومن تهجته من طول البلاغة ليبين للناس ما نرزل وليحدث الناس بما يعلمون يعني فائدة ذلك لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا أولا لكي يفهمه الناس الذين يسمعونه فهما دقيقا صالحاً صحيحا ثانيا لكي يكلم الناس بما يعرفونه لأن الإنسان عندما يتكلم مع قوم بما لا يعرفون فإن هذا يضير نصف الموضوع ربما أكثر وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد وفصاحته المعلومة كلامه العادي فصاحة النبي المعروفة جوامع كلمه حكمه صلى الله عليه وسلم المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين هذا كتبت فيه الدواوين الدواوين جمع ديوان وهو الكتاب الكبير كتب الدواوين في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغته وفي أدبه وفي فهمنا كتبة الدواوين في جوامع كلم النبي في فصاحته في بلاغته في غير ذلك ولا يبارى النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قلفت فيها الدواوين وجمع في ألفاظها ومعانيها الكتب ومنها ما لا يوازى فصاحة يعني ومن هذه الكتب ما لا يسويه أي فصاحة هو فصيح جدا ولا يبارى بلاغة لا يبارى يعني لا يسابق لا ينافس من جهة البلاغة كقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فهمنا وهم يد على من سواهم المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى قتل زيد عمرا الدم أمام الدم فهمنا ولكن هذا دكتور وهذا مسكين لا المسلمون دماؤهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم الذمة العهد إذا أعطى أقل واحد منهم عهدا فإن هذا مقبول يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم يعني هم يد واحدة على من يقابلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشط أسنان المشط هي الأسنان التي تكون في المشط الذي يصفف به الشعر الناس يتساوون الناس مستوون مثل أسنان المشط نعم والمرء مع من أحد الإنسان يكون مع الأشخاص الذين يحبهم في الجنة أو في النار فانظر إلى نفسك أيها المسلم ما الذي تحب إن كنت تحب غير المسلمين فأنت معهم يوم القيامة المرء مع من أحد قال بعد ذلك قال الناس كأسنان المشت المرء مع من أحد لا خير في صحبة في صحبة من لا يرى لك ما ترى لهم لا خير في انسان تصاحبه فيرى لك امرا انت ترى له غير ذلك انت ترى له خيرا وهو يرى لك سوءا فيقول لا خير في صاحب من في صاحب من هذا النوع لا يرى لك ما ترى له هو لا ينظر إليك كما انت تنظر له والناس معادن الناس مثل المعدن ما معنى معادن الذهب الحديد الفضة ألمنيوم كوبر النحاس ومثل هذا كل هذا معادن فبعض الناس مثل الذهب بعض الناس مثل الفضة بعض الناس أقل وأقل فالناس معادن وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هلك مرون عرف قدره إذا عرف الإنسان قدره لم يهلك والمستشار مؤتمن المستشار إذا جاءك شخص يطلب منك شورة فهذه أمانة فلا تكذب عليه رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم رحم الله عبدا تكلم بالخير فأخذ غنيمة أو سكت فعل الأقل غنم سلم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رسله في, في كتاباته إلى رسله والآخر أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجلك مجردين ومن ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحب الناس إلي من أقربكم مني من أحاسنكم هذا فاعل لأحب أخلاقا الموطؤون أكنافا الكنف هو هو الرعاية هم موطعون يعني هم مكربون مساهلون ملينون الذين يألفون ويؤلفون هم يألفون يعني يحبون الناس ويؤلفون يعني والناس تحبهم هم يحبون والناس تحبهم كمان كمان قال وقوله صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه يعني لعل هذا الرجل هو لا يجد من يساعده أو هو يبخل به بما لا ينفعه وتقول ذو الوجهين لا أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين الرجل الذي يضحك في وجه هؤلاء وفي وجه هؤلاء وفي قلبه غير ذلك يقول ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها لا يكون له قدر ولا منزلة عند الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال نهى عن هذا قيل كذا سمعت قال فلان كذا قال لا تتكلموا بهذا عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال تمام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا كلام قليل ولكنه فيه معاني كثيرة. وإضاعة المال ومنعوهات وعقوق الأمهات ووأد البنات وهكذا، فهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، وخير الأمور أو قوله هنا أحبب هذا من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ينصب إلى علي هذا القول. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغضة يوما ما. هنا أحبب حبيبك إذا أحببت أحدا فأحببه هونا ما يعني أحببه حبا معتدلا لا تزد لا تبالغ في الحب عسى أن يكون بغيضك يوما ما ربما تبغضه بعد ذلك ويحدث شيء خلاف الأول قال تمام وقوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم في الدنيا ظلمات ليس ظلما بل هو ظلمات يوم القيامة وليس ظلمة واحدة وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض دعائه اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلوم بها شعثي شعثي المفرق من من أمري المفارك من أهلي من نفسي من تجارتي وغيرها وتصلح بها غائبي أن تصلح الغائب عني وتزكي بها عملي تطهر عملي وتلهمني بها رجدي اللهم ألهمنا الرشد من عندك وترد بها ألفتي الألفة هي المحبة هي المودة ترجع الألفة إلي وتعصمني بها من كل سوء تعصمني أن تحفظني من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز في القضاء أسألك الفوز في القضاء إذا قضيت قضاء فاللهم أحسن القضاء لي أن أكون خارجا منه فائزا ونزل الشهداء أسألك أن أكون في منزلة الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء وهكذا إلى غير ذلك أحاديث النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما روته الكافة عن الكافة عن مقامات النبي رواه عدد كبير من الناس عن عدد كبير من الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عن مقامات ومناءه عن, عن درجات النبي المختلفة في حياته أو عن مقاماته التي قام فيها وعن محاضراته دلوسه وعن خطبه وأدعيته فيها طيب سبقا لا يقدر هنا وادعيته فيها سبقا نعم لا يقدر قدره هذا سبق لا يستطيع أحد أن يقدره معنى ذلك أن النبي في كل هذا ما كان يستعد من قبل بل كان يقوم ويتكلم فهو صلى الله عليه وسلم باليوم وقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا الذي هو أفصح ما رأينا الذي ممكن أفصح أفصح إذا أعربت هو ضمير فصل أو أعربتها مبتدا. ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني يعني ما الذي يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين وقال أيضا في موضع آخر انا أفصح العرب بيد أني من كريش ونشأت في بني سعد يعني انا هذا الحديث أيضا ضعيف أنا أفصح قال هنا أنا أفصح العرب بيد أني يعني إلا أني من قريش أنا أفصحهم إلا أني من قريش ونشأت في بني سعد فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك قوة قوة عارضة البادية البادية هي الصحراء وجزالتها أو ممكن تقول وجزالتها عطفا على البادية ونصاعة ألفاظ وله جمع له بذلك نصاعة ألفاظ نصاعة ألفاظ الحاضرة هنا جمع له كوة عارضة البادية وجزالتها أو جزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة يعني العرب في الصحراء كانوا يتكلمون بلغة قوية ولكن ألفاظهم لم يعرفها كل الناس أهل المدينة أو أهل الحضر يتكلمون بألفاظ ربما, ربما تكون ضعيفة بسيطة ولكن يفهمها الأكثرون فهو هنا يقول هذا جمع للنبي قوة البلاغة والبيان الذي يكون في الجاهلية الذي يكون عطوا في البادية وجمع له أيضا جمال الألفاظ التي تكون في المدينة أهل المدينة لهم أسلوب في الكلام يختلف عن أهل من؟ عن أهل الصحراء ولكن أهل الصحراء لغتهم قوية وكلماتهم شديدة فجمع النبي بين الشيحين ولونك كلامها زيد على ذلك رونق عن جمال كلامها نصاعة الألفاظ كنا لفظ ناصع أبيض شديد البيض زيد على ذلك التأييد الإلهي الذي التأييد التقوية من عند الله يأتيه الوحي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشر هذا تأييد من عند الله لا أحد من الناس يحيط بعلم الله سبحانه يؤيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي هذا بالنسبة للغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته وفصاحته طيب